Mm-hmm. جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باطن وليس بكان نار السلام وجنة المأوى ومنزل كل في الإيمان والقرآن وفيها الذي والله لا سمعت به الأذناني في هلالي والله لا عين غير جدا ولا سمعت به الأذناني أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمياني ورفاتها من لؤلع وزبرجه وقصورها من خالص العطيان ورشانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان صدق أيام إخواني جيران راه العالمي وحزي أجر بهم في صفوة الهيران وإذا بنور نور ساطع قد أشرقت من كل جنان قصيها والجان وإذا بربهم تعالى فوقهم فالجال التسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا في العز للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمغلتان إليه ناظرتان جنات النعيم وطيبها فنعن بدار الخلد والعضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها Kalefem bia Takałka w gary Lryki Kun Kun ya ali kullu ma